أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ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 وزرع وَنَخِيلٌ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأطل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذرون ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل عنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من أسر القول ومن جهربه ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله.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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال iketu الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وَلِلَّهِ istuuduman, fissamaa فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ the قُلْ la la السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبونه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء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 أمر الله به أي وصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر ابتغاء وجه ربهم واقام الصلاة. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار أولئك لهم عقب الدار جنة لا يدخلونها ومن صلح من ابائهم ومن صَلَحَ من ابائهم ازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم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 ألا بذكر الله تطمعن القلوب الذين آمنوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب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 والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما عنزن إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب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 الحساب. أولم يرو أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم